يا ناس الاتحاد بعدو عنا فاليومر هذا الكاس وشلل لو فيه اللاعب السما يا ناس الاتحاد بعدو عنا بعي عنا بالكاس وشلل لو فيه اللاعب الضبب يا ناس الاتحاد بعدو عنا فاليومر هذا الكاس وشلل لو فيه اللاعب موضوعات قصيرة للامتحان موضوعات قصيرة انتهى انتهى الموضوعات قصيرة للامتحان موضوعات قصيرة للامتحان